وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في تأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يذوق ولا شرابا إلا حميما وغزاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن ولكن يقول لك انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم 119. ربك عطاءا حسابا 110. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يهلكون منه قطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا